و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسول الله ا ل أ م ي ن وعلى آ ل ه و أ ص ح ا ب ه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واستقام على شرعه إ ل ى يوم الجمع والدين عباد الله إ ن من أ ه د ا ف ا ل إ س ل ا م الكبرى وغاياته ا ل س ا م ي ة بناء ا ل إ ن س ا ن الصالح و إ ي ج ا د الفرد المسلم الطيب السوي القويم في سلوكه ولا يكون ذلك إ ل ا ب إ ي م ا ن واع و ع ق ي د ة ص ح ي ح ة تثمر السلوك القويم وتوجد ا ل إ ن س ا ن الصالح الذي لا يتحرك ح ر ك ة ولا يقول م ق و ل ة إ ل ا تحت إ ط ا ر المسؤوليه ا ل ش ر ع ي ة و إ ن ا ل إ س ل ا م يريد الفرد الجاد الذي يتعامل مع ا ل ح ي ا ة ب ج د ي ة ويتعامل مع المجتمع ب س ل ا م ة ونقاء الفرد الذي يقوم على صفات ا ل ن ز ا ه ة و ا ل أ م ا ن ة و ا ل ص د ق ومن هنا قال الله عن المؤمنين والذين هم عن اللغو معرضون و إ ذ ا سمعوا اللغو أ ع ر ض و ا عنه وقالوا لنا أ ع م ا ل ن ا ولكم أ ع م ا ل ك م سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين ولا تقف و ا ما ليس لك به علم إ ن السمع والبصر والفؤاد كل أ و ل ئ ك كان عنه مسؤولا ونحن بصدد الحديث عن آ ل ة من ا ل آ ل ا ت ا ل خ ط ي ر ة و أ د ا ة من ا ل أ د و ا ت ا ل م د م ر ة وعن ج ا ر ح ة من الجوارح ا ل ج ا ر ح ة التي أ ن ع م الله بها على ا ل إ ن س ا ن نطقا وبيانا الرحمن علم ا ل ق ر آ ن خلق ا ل إ ن س ا ن علمه البيان و إ ن البيان والتعبير عن مستودعات الضمائر ومكنونات النفوس من نعم الله عز وجل فباللسان ينطق ا ل إ ي م ا ن ويؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويرتل الكتاب و ي ق ر أ ا ل ق ر آ ن وتذكر ا ل أ ذ ك ا ر وينشر الخير ويصلح بين الناس للسان فوائده ولكن ل ل أ س ف الشديد نحن نعيش في عصر إ ن ز و ت آ ث ا ر ه ا ل ط ي ب ة وثمراته ا ل ح م ي د ة وانداحت وانتشرت آ ث ا ر ه السيئه ة عبر القرآن عن القرآن مخاطر ا ا ل ل س في أ ذ ى النفوس بقوله سلقوكم إ ن اللسان يسلق سبحان الله هذا اللسان الصغير جرمه العظيم جرمه ومخاطره هذا اللسان أ خ ط ر ما فيه أ ن الكلام شهوه و أ ن ا ل إ ن س ا ن لا يفكر كثيرا عندما يتكلم ولكنه قد يفكر كثيرا عندما يسكت لذلك قال صلى الله عليه وسلم والحديث عند الترمذي الصمت ن ج ا ت من صمت نجا صحيح من كان يؤمن بالله واليوم ا ل آ خ ر فليقل خيرا أ و ليصمت وفرق بين السكوت وبين الصمت الصمت ع ب ا د ة ولكن السكوت قد يكون من الهم ليس كل ساكت سكت ل أ ن ه يخاف الله ولكن الصامت قطعا يخاف الله من الناس من يسكت عجزا ومن الناس من يسكت ل أ ن ه لا يجد م ا د ة يتكلم بها في الشر ولكن التعبير جاء ليس بالسكوت جاء بالصمت صعد صلى الله عليه وسلم والحديث عند الطبراني عليه ا ل ص ل ا ة والسلام صعد صلى الله عليه وسلم الصفا وفي الصفا خاطب لسانه إ ن ه لسان طاهر حتى في ا ل ق ر آ ن ذكر لا تحرك به لسانك لتعجل به إ ن علينا جمعه و ق ر آ ن ه ف إ ذ ا ق ر أ ن ا ه فاتبع ق ر آ ن ه ثم ان علينا بيانه وما ينطق عن الهوى إ ن ه لسان شريف ولكنه أ ر ا د أ ن يعلم الامه صعد, صعد الصفا وقال للسان يا لساني قل خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم من قبل أ ن تندم ثم قال ل أ ص ح ا ب ه كل معظم و أ ك ث ر خطا ابن آ د م من لسانه اللسان من الصعب ا ل س ي ط ر ة عليه وضعه الله في مكان ليسجن ولكنه ينطلق ويطلق له العنان مدمرا ومخربا سلقوكم ب ا ل س ن ة حداد هنالك أ ل س ن ة حاده ة الألسنة ي ا ل أ ل ولكن س ن ة ا ل ل آلة س ا ن تعبر عن المفاهيم و ا ل أ ف ك ا ر والرؤى و ا ل ث ق ا ف ة و ا ل ع ق ي د ة والنفس فمن كان مستقيما لا ينطق بلسانه إ ل ا الخير ولذلك جاء التوجيه الرباني للمؤمنين بقوله وقولوا للناس حسنا وهدوا إ ل ى الطيب من القول وقولوا قولا سديدا المؤمن موجه ب أ ن يصون لسانه و ب أ ن يحفظ هذه ا ل ج ا ر ح ة الخطيره التي يمكن ان ينطق بها, وأن أن ينطق بها الكفر فكثير من ا ل آ ف ا ت ا ل م و ج و د ة لا تتعامل الامه مع اللسان من منطلقات ا ل م س ؤ و ل ي ة و ا ل ك ل م ة قال الله تعالى سنكتب ما قالوا, سنكتب ما قالوا. كل ك ل م ة تكتب و أ ن ت في ا ل إ س ل ا م مسؤول عن كلامك أ م ا م الله عز وجل و إ ن لم تكن مسؤول أ م ا م الناس ف أ ن ت مسؤول أ م ا م الله عز وجل سنكتب ما قالوا وقالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر ص غ ي ر ة ولا ك ب ي ر ة إ ل ا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أ ح د ا ما يلفظ من قول إ ل ا لديه رقيب عتيد إ ن ه ا م س ؤ و ل ي ة ا ل ك ل م ة م س ؤ و ل ي ة ا ل إ ع ل ا م الذي يعبث في ا ل أ م ة في مقدساتها ومكتسباتها في مستوى أ ج ه ز ة ا ل إ ع ل ا م ليست ا ل أ ج ن ب ي ة ولا ا ل م ع ا د ي ة في أ ج ه ز ة ا ل الإس... إ ع ل ا م ا ل ع ر ب ي ة و ا ل إ س ل ا م ي ة في دولنا ا ل م س ل م ة ا ل إ ع ل ا م يطرح ثوابت الدين للنقاش و أ ح ي ا ن ا يكون النقاش سمجا وسطحيا وضحلا في كبريات القضايا يؤتى بغير متخصصين ليتحدثوا عن قضايا ا ل م ر أ ة في ا ل إ س ل ا م عن حقوق ا ل إ ن س ا ن عن التعدد وعن, وعن وعن كثير من المسائل يؤتى بمن لا يحسن ا ل ك ل م ة إ ن ه ا م س ؤ و ل ي ة م س ؤ و ل ي ة ا ل إ ع ل ا م سنكتب ما قالوا سنكتب ما قالوا ما يلفظ من قول إ ل ا لديه رقيب عتيد أ خ ط ر ما في اللسان أ ن ه سهل الانطلاق إ ذ ا خرجنا من المسجد أ و ل شيء سوف تفعل عليه سوف ترد على الجوال سوف تتكلم أ و ل شيء سوف تفعل ه بعد الخروج من المسجد أ ن ك سوف تتكلم إ م ا بخير و إ م ا بشر سوف تلقى انسان سوف تسلم عليه سوف ترد عليه السلام سوف تتكلم في قضايا ومسائل ك ث ي ر ة أ ي ن م س ؤ و ل ي ة اللسان ما يلفظ من قول إ ل ا لديه رقيب عتيد أ ي كل ك ل م ة م ك ت و ب ة لتشعر ب ا ل م س ؤ و ل ي ة ولتشعر أ ن ك تتكلم لصالح ا ل أ م ة ولصالح نفسك ولذلك جاء التحذير الشديد والوعيد ا ل أ ك ي د من رسول الله صلى الله عليه وسلم في مخاطر اللسان قال صلى الله عليه وسلم من ضمن لي ما بين لحييه وما بين بين لي لحييه رجليه ضمنت له ا ل ج ن ة رواه البخاري من ضمن لي ما بين لحيه وذلك ل أ ن ه ا أ خ ط ر ا ل أ د و ا ت و أ س و ا ا ل آ ل ا ت إ ذ ا عبثت اللسان والفرج قال صلى الله عليه وسلم أ ك ث ر ما يدخل الناس والحديث في الترمذي وعند ابن ماجه وصححه ا ل أ ل ب ا ن ي أ ك ث ر ما يدخل الناس النار الفرج واللسان و أ ك ث ر ما ي د خ ل ه م ا ل ج ن ة تقوى الله وحسن الخلق الفرج واللسان ل أ ن فيها ش ه و ة في د و ا خ ل النفس ولذلك جاء الرادع قويا في ق ض ي ة قذف المحصنات ل أ ن ه يكون باللسان من ضمن لي ما بين لحيه وما بين رجليه ضمنت له ا ل ج ن ة وسال المعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أ ن علمه كل شرائع ا ل إ س ل ا م لكن شرائع ا ل إ س ل ا م لا تغني عن أ ص ح ا ب ه ا إ ذ ا لم يكن المسلم منضبط في كلمته عنده ك ل م ة و ا ل ك ل م ة ه ا د ف ة والذين هم عن اللغو معرضون إ ذ ا لم تكن له ك ل م ة ولم يكن مسؤولا ولم يكن جادا ولم يتعامل مع ا ل أ م و ر ب ح س ا س ي ة اللسان كان هذا المسلم صلاته وزكاه وصومه لا ينفعه أ خ ب ر ه عن شرائع ا ل إ س ل ا م وعن الجهاد قال أ ل ا أ د ل ك على ملاك ذلك كله أ ي لا ينفع كل هذه الشرائع الجهاد و ا ل ص ل ا ة والصوم و ا ل ص د ق ة والصوم ج ن ة و ا ل ص د ق ة تطفئ ا ل خ ط ي ئ ة بعد أ ن حدثه عن ا ل ش ر ي ع ة كلها قال أ ل ا أ د ل ك على ملاك ذلك كله كف عليك هذا و أ ش ا ر إ ل ى لسانه ف س أ ل م ع ا أ اوانا مؤاخذون بكل ما نقول أ ح ي ا ن ا بنجن بن تونس نجلس ل ل أ ن س والكلام والسمر والحديث ف ت أ ت ي العبارات تلقائيا قال ابن القيم رحمه الله و إ ن ك تجد بعض ا ل م س ل ي ن يتنزه عن المحرمات ا ل ك ب ي ر ة و لكن لا يستطيع أ ن يتنزه عن ا ل غ ي ب ة والكلام في الناس يتنزه عن كبريات المسائل لا يزني ولا يشرب خمرا وقال القرطبي رحمه الله أ ج م ع العلماء ان ا ل غ ي ب ة من الكبائر مثل الزنا والربا وشرب الخمر ا ل غ ي ب ة من الكبائر مما لا شك فيه من الناس تجده يصلي ولذلك لا يزني ولا يشرب خمر لكن لا يتورع في هذا اللسان أ ن يطلق له العنان و ان مع... يسير مع الناس و من الناس من لا يريد أ ن يغتاب و لكن المجلس يجبره و الحديث يحمله فلو سكت كان ثقيلا على أ ه ل المجلس لو ما تكلم ب خ ا ف الناس يكون عنده فوراي يقول هذا ما له ساكت كان طاووس رحمه الله يكثر من السكوت و الصمت لا يتكلم فلما لاموه قال جربت لساني فوجدته لئيما اللسان ذا لئيم جدا جربت لساني فوجدته لئيما ثم قال اللسان كالسبع إ ن أ ط ل ق ت ه أ ك ل ك اللسان حساس كالسبع إ ن أ ط ل ق ت ه أ ك ل ك ولذلك قال صلى الله عليه وسلم سكلتك أ م ك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم ومناخيرهم إ ل ا حصائد و إ ن ك ل م ة حصائد من ا ل ب ل ا غ ة ا ل ن ب و ي ة حصائد ا ل ث ن ه حصاد لو أ ن ك لو انك كنت منصفا وصادقا مع نفسك في ن ه ا ي ة اليوم ا ح ص ل ك ل م ا ت التي قلتها اكتبها في ص ح ي ف ة سوف تستحي أ ن تنظر إ ل ي ه ا فكيف إ ذ ا عرضت على رب العالمين يوم ا ل ق ي ا م ة ص ح ي ف ت ك أ ن ت كلامك الذي قلته في أ ث ن ا ء اليوم لو أ ن ك ح ص ي ت من الصباح أن ل ا ن ي فلان قلت ك د ا وكدا ق ل ت وضحكت من فلان وسخرت من ا ل ش ح ا د الفلاني لمن ا ج ا ح ت سخرت منه و ن ت ق ص ت فلان و آ ذ ي ت فلان و ق ل ت لمن تجد على نفسك ت س ت ح ي والله منها هذه سوف تعرض على ربك يوم ا ل ق ي ا م ة وسوف تحاسب عليها ولذلك حصائد حصائد السنتهم وحصائد ا ل أ ل س ن ة ك ث ي ر ة و أ س و أ ه ا اللسان لو أ ن ي س أ ل ت الناس ما هو أ س و أ افات اللسان و أ خ ط ا ر ه لقالوا الكذب ا ل غ ي ب ة أ ق و ل لا الشرك أ خ ط ر ما يوقع في اللسان الكفر ينطق الكفر باللسان ويسب الدين باللسان كتير بيسبوا ل د ي ن وبغير قيود و ا ح د ج بيسبوا ل د ي ن عادي و أ س و أ منه المجتمع اللي ما بيتخذ منه موقف صارم يسب الدين ويضحك ويضحكوا ي ض ح ك و معه ويسب الدين ويتونسوا معه لو سب أ ب و ك مرت تاني ب ت ق ا ط ع ا ليوم الدين ولو سب قبيلتك ي ك و ن عندك منه موقف وسب الدين ر د ة وكفر ب ا ل إ ج م ا ع من سب الدين خرج عن ا ل إ س ل ا م ج م ل ة وتفصيلا ما يقول ما قصد ولئن س أ ل ت ه م ليقولن إ ن م ا كنا نخوض ونلعب قل أ ب ي الله و آ ي ا ت ه ورسوله كنتم تستهزئون تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إ ي م ا ن ك م وسب الدين كفر عند مالك والشافعي و أ ح م د بن حنبل و ل أ ب ي ح ن ي ف ة تفصيل إ ذ ا قصد بالدين ا ل أ ح ك ا م يكفر د م ل ه وتفصيلا و إ ن قصد بالدين حال الشخص وكان مغضبا يعذر ويستتاب ولكن الذي أ ر ج ح ه أ ن سب الدين ر د ة ومن أ خ ط ا ء اللسان دعاء ا ل أ م و ا ت و ا ل ا س ت غ ا ث ة بغير الله عز وجل الشرك والحلف بغير الله كل هذا لا يكون إ ل ا باللسان وبعض الناس يهون من أ م ر ه ويتساهل في ش أ ن هذا ا ل ا س ت غ ا ث ة ب ا ل أ م و ا ت ودعاؤهم ونداؤهم هذا من الشرك ولا يكون إ ل ا باللسان ثم بعد ذلك ت أ ت ي ب ق ي ة المخاطر من ا ل غ ي ب ة باللسان نقل الكلام على وجه ا ل إ ف س ا د باللسان قذف المؤمنات وقذف المؤمنين باللسان الطعن والسباب و ا ل س خ ر ي ة والشتم واحتقار الناس وازدراؤهم والتندر والتندر بهم التندر بلا شوف فلان ه م ل ك ي ميتين وبيك كدا ب ل ا عند بالله كريم الدغشيم هيا بلا حسام ل ف ك ه يعني يقولوا كلام كلام عجيب وفي ناس يؤمموا في أ ح ك ا م ه م و إ ط ل ا ق ا ت ه م ي ق و ل لك الشوايع او عمل حسابك الشوايع كله الشوايع دير مافو ناس فضلا وناس طيبين ي ق و ل ل ك أ ب ا ن دوغون ك ل ه أ عمل حسابك أ ب ا ن دوغون دير ناس خطرين يقولك ل كل أ ب ا ن دوغون يعني ولكيف ا ا ل خ ط و ر ة إ ن ه الله جيب أ ب ا ن دوغون يوم ا ل ق ي ا م ة كلهم وبيجيبك لون خصم في ديل. انت بتقدر القيامة انت؟ تطعم في ناس تطعم في ج م ي ل ة ك ا م ل ة تطعم في بلد كامل نسق ا ي و لك ل الخليجين ديل وطوالي ي جعلك ي فوق ي كلام يا زوو في ق ي ا م ة والله جبل ي ا خليجين وجيبك ي يوم ا ل ق ي ا م ة بقولك ل يا الله ورينه بكون و ا خصومك أ ن ت بتقول الكلام تمشي قال الله تعالى أ ح ص ا ه الله ونسوه أ ن ت كان قدام ل و ن سيتو يطلعلك يوم ا ل ق ي ا م ة إ ن ا كنا ن س ت ز خ ما كنتم تعملون فالسب والشتم و ا ل إ ز د ر ا ء والتندر بالقبائل وبالناس وبالمجتمعات وبالدول وبالجماعات والتعميم هذا من آ ف ا ت اللسان ش ه ا د ة الزور أ ع و ذ بالله باللسان الكذب باللسان و أ س و أ ما في ذلك كله الغناء الفاحش الغنى يعني واحد تبقى أ ر ب ع ساعات ينضم ب غ ن ي فنان اللسان د ه بيعمل عمايل والله يعني اشتدي عنده افات يعني كان قالوا أ ي زو امسك لسانه قال جاء قوم إ ل ى عيسى عليه السلام قالوا مصنعنا قال لا تنطقوا ما تنضم نهائي قال لا نستطيع قال لا تنطق الا في خير في الاول قال لهم ا ت ن ض م و ا أ ص ما ت ن ض م كان ق د ر ت ا ما تتكلم حظك لا تنطق يا اخي رب ك ل م ة لا يلقي لها صاحبها بالا في هزار في و ن س ة في ج ل س ة رب ك ل م ة لا يلقي لها صاحبها بالا هي من ص خ ة الله تهوي به في نار جهنم سبعين خريفا وفي ر و ا ي ة تهوي به أ ب ع د ما بين المشرق والمغرب ك ل م ة و ا ح د ة بس ما قصر بس ر م لا ك ل م ة ط ع م في زول انتقص نبي من ا ل أ ن ب ي ا ء انتقص صحابي وده كتير جدا و إ ذ ا كان السب والشتم م ع ص ي ة ف أ س و أ منها سب ا ل ص ح ا ب ة كما يفعل ا ل ر ا ف ض ة و ا ل ش ي ع ة اللي سبوا ا ل ص ح ا ب ة و ل ل أ س ف الشديد هم موجودون في السودان في السودان فيك يعني واحد في البيت قبل كم يوم قال لي مشيتنا للشيخ من الشيوخ المشهورين قعدنا معه قال لي ما تكلم في ش خ ص ي ة وطعن فيها مثل ما طعن في عثمان بن عفان قلت لو سويت ل ه شنو قال لي حيران وقتال ت له ما كانت تموت شهيد كانت تقوم تخنق بعدك الحيران يقتلوك تمشي ا ل ج ن ة زول اتكلم في عثمان تخلي قلت لحسك اتكلم في جدك بتخلي سكت ساكن يا ناس معقول والله سوء اللسان ده عنده سوء الغنى الفاضح والكلام البذيء والفحش في القول لا حوت الا بالله يعني إ ذ اردنا أ أ ن نعدد مخاطر هذا اللسان أ ن ت بتخلع بتستغرب تقول بالله هو عنده مخاطر جدا جدا ل ح ت ه ا ل ل ح م ة ا ل م و ج و د ة ج و الحنك كان ابو بكر الصديق رضي الله عنه يمسك بلسانه ويقول هذا الذي أ و ر د ن ي الموارد إ ذ ا كان لسان أ ب ي بكر يقول رضي الله عنه ط ب ا ض ع ا أ ن لسانه أ و ر د ه الموارد فماذا نقول نحن الذين أ ح ي ا ن ا قد لا نقصد الطعن في الناس ولكن إ ذ ا في ناس يججروك الملك كلمه في زول بس طوال انت ت ق ع ف و يعني انت لو تكون د ا ئ م في ا ل ل و ل ت ه انظروا لكن هو بعدها يقوم ب ا ل م ل ا ك الكلام وانت بعدها بتمشي معه و تسلسل ت معه شيء عجيب يعني نادر نادر ما تلقى إ ن س ا ن حبس لسانه قال عبد الله بن مسعود والذي لا إ ل ه إ ل ا هو ما من شيء أ ح و ج إ ل ى طول سجن من اللسان اللسان دا اسجنه أ ك ث ر ح ا ج ة ا ل ص ح ا ب ة عندهم فقه قالوا أ ك ث ر شيء يحتاج إ ل ى أ ن يحبس ويسجل أ ن اللسان لكن اللسان لا يحبس ب أ ن ي خ ا ط الفم لا اللسان يحبس بالفكر الواعي لما ت ج ب س ايمان ودين انت تحبس لسانك تستطيع أ ن تضبط نفسك تستطيع أ ن تقول متى ما تقول و ت س ك د ولا يستفزك أ ح د أ ن تتكلم بما يعصي الله وتستطيع أ ن تضبط نفسك في مجالسك في حركاتك في كلامك قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال ولا تتكلم فيما لا يعنيه واخزن لسانك كما تخزن ورقك زي ما بتحافظ على قروشك ودسه قالك لسانك ده حافظ عليه ودسه والله اللسان خطير الحلم زين والسكوت س ل ا م ة ف إ ذ ا نطقت فلا تكن مهداره ما إ ن ندمت على السكوت ب م ر ة لكن ندمت على الكلام مرارا ما في زول حصل سكت ندم لكن أ ي زول اتكلم ما كنت ق ا ص د و م ت أ س ف وسمح ا لي و م ا ع ل ش وكذا تجرح زول يقولك دشد و ي ق و م ف ي ك تقول له م ا ع ل ش والله ما كنت ق ا ص د يقولك تقاصد شنو و د ه ح ج ا ر ة والله أ ن ا ما قاصد ح ج ا ر ة ياخي أ ما فداعي من ا ل أ و ل ما تتكلم ما إ ن ندمت على السكوت ب م ر ة لكن ندمت على الكلام مرارا في ناس بلعو ي ق و لك ل ب ا ك ل ا م ه بلعو ا كلام ا ش و ب عما د نظم حاصروه قالو معليش ما و أ ن ا ما قاصد اعتذر م ا متاسف وترجعت من ا ل ك ل ا م دا بلعو ه ك ل ا م ه ياخي أ فداعي بلعو ه كلام من ا ل أ و ل بيت النمساك خليك موزون أ و ز ن كلامك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 و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسول الله ا ل أ م ي ن وعلى آ ل ه و أ ص ح ا ب ه أ ج م ع ي ن بقي الحديث عن كيف نحافظ على السنتنا إ ذ ا عرفنا المخاطر واستبانت لنا ا ل أ ض ر ا ر واتضح لنا ا ل أ م ر وما منا إ ل ا وهو وجل يخاف على أ ق و ا ل ه ا ل س ا ب ق ة وكلماته ا ل م ا ض ي ة التي لم تكن م س ؤ و ل ة ويخشى على ب ق ي ة أ ي ا م ه اقتنع ب أ ن للسان أ ض ر ا ر ومخاطر و ب أ ن ه يحتاج إ ل ى طول حبس قال عمر بن الخطاب من كثر كلامه كثر سقطه لا شك اللسان يحتاج إ ل ى طول حبس والتحذير في ا ل ش ر ي ع ة ورد في التحذير من هذا اللسان واثاره ومخاطره كيف نحافظ على أ ل س ن ت ن ا أ و ل شيء م ع ر ف ة أ ض ر ا ر ه ومخاطره إ ذ ا عرفت أ ن اللسان في الدنيا يضرك ويجلب لك ا ل أ ع د ا ء دائما ً البتلقاه عنده أ ع د ا ء كثر كل شخص له أ ع د ا ء كثر هذا يكون سليط اللسان الناس كلهم يكرهون ل أ ن ه م ي س م ع و ا كلام فارغ و ي ط ع م فيهم وكذا يكونوا زهجانين منه ويتجنبوا اللسان في الدنيا يجلب ا ل أ ع د ا ء وفي ا ل آ خ ر ة يدخل النار وهل يكب الناس في النار على وجوههم ومناخيرهم إ ل ا حصائد السنتهم م ع ر ف ة أ خ ط ا ر ه و أ ض ر ا ر ه و أ ش ر ا ر ه ومساوئه ثانيا الخوف والورع من الله واستحضار الجزاء و ا ل ق ي ا م ة والسؤال والصحائف لو أ ن ك استحضرت أ ن ك مجازى بكل ك ل م ة تقولها وبكل لفظ تتلفظه وما يلفظ من قول إ ل ا لديه رقيب عتيد ثالثا تعويل النفس على نهج ا ل ج د ي ة وركوب ا ل م س ؤ و ل ي ة يريد ا ل إ س ل ا م المسلم الذي يؤخذ من لسانه يقول ليك الراجل بيمسكهم اللسانه يمسكهم اللسانه كيف يعني ي ط ل ع ا لسانه ي م س ك و م كيف يعني ولا كيف ح س ن يعني يمسكهم اللسانه حسا يعني كلامه ل أ ن ه رزين عاقل موزون ما بيتكلم ساكن هو اللسان اله ب ا ل م ن ا س ب ة وما الذي يحرك ا ل آ ل ة قناعاتك أ ف ك ا ر ك رؤاك اللسان خطر جدا في البناء وفي التدمير يا اخي ممكن تسقط دول باللسان و ا ل إ ع ل ا م دول تسقط باللسان خطر جدا هذا اللسان ولذلك ا ل إ س ل ا م يريد ا ل إ ن س ا ن الذي يركب دائما ا ل ج د ي ة ت أ م ل هذا الحديث أ ن ا زعيم بيت في ربط ا ل ج ن ة لمن ترك المزاح و إ ن كان صادقا ا ل ح ض ا ر الكثير بجيب المعاصي تحت اللسان حتى لو صادق تخليه ستكون ت لسان جاد و أ ن ا زعيم بيت في وسط ا ل ج ن د لمن ترك المراء النقاش و إ ن كان محقا على حق وتترك الكلام من أ ج ل الا يجرك هذا الحق إ ل ى باطل وبعض الناس يصدق عليهم قول الله تعالى كنا نخوض مع الخائضين ق ا ل لازم تتكلم ت ا ل ك ل ا م كل مالك والله ا ل جيت ا ل ن ا س بتكلم زي الناس اللي بيهتفوا في المظاهرات、دي. الواحد ت الناس ماشي بسمع وعون ما ع ا ر ف الموضوع ذات ه شنو يهتف بسمع الناس يا زول مالك شنو والله الناس بيهتفوا الجنان بيهتفوا بيهتفوا مع الناس قضيت شنو ت ه ت ف مع الهاتفين كن مسؤول و أ خ ط ر من ذلك حديث ابي داود وابن ماجه الذي صحه الالباني قول النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ويل للذي يحدث بالحديث ليضحك الناس فيكذب ويل له ويل له زول تلقاه بس أ ش ا ن يضحك الناس يكذب يجيب حديث يكذب شوف دائما أ ي زول ي ك ذ ب ناقص ناقص الزول الراجل المكتمل م ا ب لا يكذب لا ي ش ذ خ ل يكذب لا يكذب ل ي ك ذ لا ي ك ب ا يكذب لا يكذب لا يكذب لا يكذب لا يكذب ولا يكذب ولا يكذب ولا يكذب ولا يكذب ولا يكذب و ل يكذب ولا يكذب و ل يكذب و ل يكذب ولا يكذب ولا ي ا ل ب ولا يكذب ولا ي ك ا ن ك ذ ب ولا يكذب ولا يكذب ولا يكذب ولا يكذب ولا يكذب ولا ي ب ولا يكذب و ا يكذب ولا ي ك ولا يكذب ولا يكذب ولا ي ك ل ب س ا ي ل ل ن س ا ء ن ص ي ب ك ب ي ر ل ذ لك ق ا ل تعالى يا أ ي ه ا ا ل ذ ي ن آ م ن و لا ي س ر ق و م من ق و م عسى أن ي ك و ن و ا خ ي ر ا منهم خلاص ا ل ا ي ة ش ا م ل ة لرجال ل من المرمى بغول يا أ ي ه ا ا ل ذ ي ن آ م ن و ا ا ل نسوى ا ح ش ت لكن بعد ق ا ل ولا ن س ا ء من ن س ا ء ما لو أ ل بكفي يا أ ي ه ا ا ل ذ ي ن آ م ن و لا ي س ر ق و م من ق و م عسى أن ي ك و ن و ا خ ي ر ا منهم يا رجال ما تسخر و ا و ي ا ا ل ن س و ا ن ما تسخر و ا لكن النصو ما خ ل ا ه م ل أ ن ه ن جنه س خ ر ي ة كثيره جدا في أ و ص ا ط ه ن ولا نساء من نساء عسى ان يكن و خيرا منهن رابعا لابد من اتخاذ مواقف ع م ل ي ة لحفظ اللسان وصيانته ب إ ذ ا جلست في مجلس وذكر فيه آ خ ر و ن قم ولا تبالي لحد ا ل أ خ ر ما ت ق ن ب مش ت ق ن ب تسكت لا بتكون آ ث م طوال تقوم ي سكتن ي ق و ل و ن ده حرام يا تقوم تمش إ ي ا ك والمجالس التي فيها آ ف ا ت اللسان لا بد من اتخاذ مواقف ع م ل ي ة ص ا ر م ة في ق ض ي ة اللسان ت ر ب ي ة للنفس ونهجا على الاعتياد أسأل الله تعالى أ ن يعيننا و إ ي ا ك م على أ ن ف س ن ا اللهم اعنا على أ ن ف س ن ا اللهم إ ن ا نعوذ بك من, سي... من, شرور... من سيئات أ ع م ا ل ن ا ومن شرور أ ن ف س ن ا اللهم آ ت نفوسنا تقواها وزكها أ ن ت خير من زكاها أ ن ت وليها ومولاها يا رب العالمين اللهم, اللهم انا ن س أ ل ك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك و ا ل غ ن ي م ة من كل رشد و ا ل س ل ا م ة من كل اثم والفوز ب ا ل ج ن ة و ا ل ن ج ا ة من النار اللهم كما حسنت خلقنا اللهم حسن أ خ ل ا ق ن ا اللهم إ ن ا نعوذ بك من س ي ء ا ل أ خ ل ا ق اللهم إ ن ا نعوذ بك من س ي ء ا ل أ خ ل ا ق يا رب العالمين اللهم وفقنا لما تحب وترضى وخذ بناصيتنا إ ل ى البر والتقوى ووفقنا لكل خير يا رب العالمين اللهم اعنا على انفسنا اللهم تجاوز عن سيئاتنا وتقصيرنا وعن اقوالنا وعن سيئاتنا يا رب العالمين انك ولي ذلك والقادر عليه وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا